إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها ورضوا بالحياة الدنيا بِهَا بها والذينهم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون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 ولو يعجل الله للناس الشر واتعجالهم بالخير لقضي إليهم أجلهم فنذر الذين لا يرجون لقاءنا في طغيانهم يعمهون وإذا مس إن الضر دعانا لجنبه أو قاعدا أو قاعدا شَفْنَا عنه ضره مر كأن لم يدعنا إلى ضر مته كذلك ذين للمسرفين ما كانوا يعملون ولقد أهلكنا القرون من قبلكم لما ظلموا وجاءتهم رسل بالبينات وما كانوا ليؤمنوا